<تصفيق> اخيار وليه بارك كله خامن براما أحد لا يسمعون ميشو مبكش باندلو ميشو مبكش باندلو ميشو مبكش باندلو سيخوان عفو ميشو مبكش بريقو سيخوان عفو في <تصفيق> شبه رصدتين إبراهما تحف ملعكا مشواراً ياسف جوجه لما يبارك كل الصبر إيهو شيشقان شفارين ناشين ببكتارين دسوئين جواقين جواقس كل إلوب كتنين كتولين كل الصبر وانو اذن الثباثة لا يزرع ايد شكيم وبعليه خالص اهل مولي رحمين اذن قلو علومين سامخ نظليم عزير قليم حيوة قيوم لون وطاح اهل رحم حنون اهل رخباهم رفحة بامات نوتر حاز اللو علوفين نوتعو نفاشعو حطو نكا ينكا للشوبين اهل رخباهم للشوبين الشوخين بن حيث الكامل شخروين وانا بعض الصورات وانا بلعض المثيل المفليحة تولوا له العيد وانا اخذ وانتون لتا وانا مشيع وانتبنتا القروف لخلق رأوه وانا بسورة اليرقه ويسمن ليرا حميم اقول واخذ واخذ الكل أخذ بجمع جنقان والكل من جنجارين بزعار يخان ويخوز ويرحيم الكل أخذ ويخوز بجمع וכל תורון, אז הגזיר لكل أخذ وأخذ بريد أود لأخذ رؤمين لأخذ المعطاق <تصفيق> لأخذ رؤمين لبناث لبريد أود لكل أم لكم الأهباء أهبت الشم وأهبت بريد وعذرت الشم لكل أم وكل أخذ بشم شكرا نهاية <تصفيق> قومية حدا سبالة حسنا حد. خلق كل أميسرائيل كل أميسرائيل ببريئوز لكلهم أميسرائيل هم قوم أخاذ ونشام أخاذ أكادش باركم مفكش من التامي شنهية Educational! فإركان أماد اسرائيل مكتر جمي員 يا رب あماشية! كيف صكر. نحن بي أسمائكم Justice جزيدة ع padding and Wil чер período بي هيدخHello lichowe جاؤه عن نعدي وي يز encouraged فإن أحد يوامي وإن أحد ASAR وإن أحد خもの مكتر ועזרו וחני ורבי שמען בר יוחאי ורבי מאיר וכל הג'וני מועמורי מהסרורי מהצדיקים החתינים שבו חוזר ועוזר המלאכים הקדושים הטהרים וכל צהר ומעלה ומטוע משורתים בקדוש ולפני מהלך עליינים לישום ועד כל האחוז והאחוז לביא את שלה לפני מהלך מלכי, מלכי הגודש ברוך הוא, לרפז כל אחוז ואחוז בעזרת השם, לבריאות, לזמוק, אמן, אמן, אמן, אמן, שתנח, כרנוצה לכל אחוז ואחוז בעזרת השם, לאחבו, אהבה להשם, אהבה, אהבה להפריות, וליל כל אחוז. شم كأب لها جدا فاشل كل عمي إسرائيل هو قادش برخان وقال جسولي يا سرع راع شي قد رغل عمي إسرائيل شم جدا فاشل قادش برخان وقال حيام ونحن بيومين اللو يومين جذاشين وطارين بعد ردد شام كل, كل, كل اللو بروخات يا إيوز كل أحد و أحد من اللحنة و الربطة كل أحد و أحد ولا حليما ولا همالكساتين يا شقال كسيرا همالكسة كل أحد و أحد و يا صير مكسة كل أحد و أحد برمحقه باراو شديدا و كل كئب ومخقه عينه بشاديش ودشا في عزمال وخلا ما خلصا فمثورا بأولا وخلصا لا تشير ومعالكول أخذ ما أخذ بعد رفت شم أبناء الشم لا شيعنا أنا أشياء أسريح أنه يتكيّم ألقال ويأخذ ويأخذ ما يمجرس كدوم لا شيء قد من المخطر الحالي فهذا يتكيّم ألقال ويأخذ ويأخذ مجرس كدوم يفعيني أذو المعرفة يشعيني ووشعك في الله لي أعطاء وهذا يتكيّم ألقال ويأخذ ما يمجرس كدوم أذانا يشبروني يحياه أبي نوفا الرحمن ملاثا الرحيم ألقال إلو שנמצאים כאן, כל האחות בשמה מרחם, עולם גדולה לוקחת עפודה הפונים שלך, המצרואה לפנים שלך, אתה בחרת בהם, עמתכונלה. אתה עושה אותו ממוצרים, כבד ומטהר, ואתה מקבלו בתורה, ולחוק אלה קב העולם ההור, קצ'צ'ין. ويكصلت على الن Зд Cup cover أما أرى الحقود علمات أنجopian كانت تول Jam bur 나는 Radiism book word يقدم توصر ويقدم راحبara وأصي définitten يقدم راحبا כל דין דעלי, אדוני, אתן עמדו. אתן עמד ימינו, אתן עמדו רבות, אתן עמדו רבות, ולראשו נמרדים אכן בלום הנכון, אלה נעדורים עבורי, שבאמת יש לו עולם, מנה רחמים, על כל אלוהים שנמצאים במגם, לציין עבוד המגנטור וצהוב רבים, ומחווה נסור רם די. ועורכים בי ברכת שתי מיהוד החם, מלא יום ורחבו. וזה אוציא מכל האחות מהם, מכוח עברו ושתג'ינו, כל שברך הכל יתברכו בכל מקום כל וכן יראו אותם ואמרו